بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تذبحها الرادفة قلوب يومئذ أبصارها خاشعا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو بالسائر فإنما هي زجرة واحدة فإذا مو بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طوى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 إن في ذلك لعبرة لمن يخشاه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الجبال ارساها متع لنكم ولانعامكم فان اذا جاءت المنته الكبرى يوم تذكر الانسان ما سعى ومرزه الجحيم لمن يرى ومرزه الجحيم لمن يرى فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة ايان